أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يوفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إنت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 وقالوا لا تذعن لها تكب ولا تذعن معدن ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرة وقد أضلوا كثيرا ولا تجد ضالا إلا ضلالا من خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رَبِّ لا تذو على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولي والدي على دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزر الظالمين إلا تبارا